فما لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ أُمْرِ إِنْ مِنْهُمْ أَيُدْ خَلَجَنَّةٍ عِيمٍّ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَا نُسِيمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفغون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون